جرب لحدها همسله والهمس طالبت قالت له كلمه وما سمعت وقتها شو قالت ما هو يفرحها ولا زعلها وشو خفت انها تكون معه ومنا معي يا صوت من بعد قال ما طلعت فيي وعشفافة بسني خجولي مشيت وعيوني وراه وقلبي لحقها وقلبي هيد فرصتنا ما مشي معي بتطلع فيها وتشوفها عم تبتسملي لي ويلي قلبي ما تخجل إلا شي ها وبشوفها عم تبتسم لي ويقلي قلبي ما تخشى شكلي أقرب كل مني خايف يطلع كل رجعنا لمطرح ما كنا رجعنا وقعدنا حسيت كان بيتمنى نكون افترقنا شفت عيومه عليها وفكره يحكيها من بنيت ساعتها لتحكي تحكي رفقاتك واعتذرت مني ما عرفت احكي عنه عنو او حكيت عني بتغير لا دقيقه ما خفت شيء اغير لا راييها لكن رجعت ضحكت وقعدت معي بتطلع فيها وشوفها عم تبتسم لي ما تخجل إلا شكلمي. بتطلع فيها وبشوفها عم تبتسم لي، ويقلي قلبي ما تخجل الا شكلني، أقرب لحتى مني، لحتى. ايه في <تصفيق> ضلمة بدت No, no, no.